Så vil قدر الحب علينا فاستجابنا للقدر Jeg er le af خيرها أنسو حياتي هي أحلام غرامي هي أحلام غرامي بكتها عبر دي أيها الماضي وداعا Vi tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text kaina ya habibi